وَإِنَّ إليه راجعون ولنبلونكم ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف ومن الجوع وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليها أَوْ ذهابها أو بذهاب بعضها وكذلك الأنفس بالموت أو بالشهادة والقتل في سبيل الله وبنقص من ثمرات النخيل والاعناب والحبوب والثمار بقلة ناتجها أو بوقوع الآفات فيها والجوائح التي تذهب الثمرة بكليتها وكذلك أيضا ما يقع من سائر الوان الآفات في الأنفس والأبدان وفي الأموال والأولاد وغير ذلك وبشر الصابرين على هذه الأوصاب والعلل والأدواء بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة يؤخذ من هذه الآية أن هذا الابتلاء ولا نبل أمر واقع لا محاله ولا نبل ونكم هذه إلا تدل على توكيد الكلام وتقويته وهي مشعرة بالقسم والله لا نبل ونكم فهذا أمر لا بد من وقوعه وحصوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وكذلك أيضا في سائر الآيات التي جاء فيها تقرير هذا المعنى وتأكيده ولهذا قال الحافظ من كثير رحمه الله في قوله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أشاروا بذلك باسم الإشارة هذا إلى الابتلاء الذي وعدهم الله به ففهموا عن الله تبارك وتعالى هذا المعنى واستقر في نفوسهم فلما رأوا الابتلاء واقعا كان ذلك جوابهم وكان سببا للإيمان والإيقان والتسليم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم بخلاف المنافقين الذين تضعضعوا وتزعزعوا وشكوا وارتابوا فانهم قالوا في تلك الوقعه وقعت الاحزاب ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعود لا حقيقه لها فهنا ايضا يؤخذ من هذه الايه ولنبل ونكم بشيء من الخوف بشيء بشيء فهو شيء يسير فالابتلاء للتمحيص ورفع الدرجات وليس للاهلاك فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده المؤمن ليمحصه لينقيه ليرفعه ليطهره لا ليهلكه فإذا وقع بالعبد الابتلاء فينبغي أن لا يجزع والا يسوء ظنه بربه تبارك وتعالى وانما يعلم ان الله ساق له ذلك من اجل ان يرفعه وان ينفعه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لنا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير له خير لنا ما قال علينا ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن فهذه حقيقه الابتلاء وقد جاء ما يدل على ان الله تبارك وتعالى قد يجعل للعبد منزله عنده عاليه في الجنه لا يبلغها بعمله بصلاته، بصيامه، بصدقته، أنح ذلك، ولكنه يرفع إليها بابتلاء يسوقه الله إليه. فلو علم العبد هذا واستيقنه، لا استبشر، وفرح، ولم يجزع، ولم يتصرخ، وهكذا أيضا تأمل قوله: ولا ونكم. بشيء من الخوف والجوع. قدم ذلك وأخبر عنه ووعد به ليكون توطئه وتمهيدا للنفوس من أجل أن تتلقى الابتلاء وقد تهيأت له واستعدت فهي تنتظره لأن الله أخبر عنه قبل قبل الوقوع أخبر عنه قبل حصوله وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نبلونكم لما كان الابتلاء هو الاختبار فذلك يحصل به التمييز لو كانت حياة أهل الإيمان دائما على السراء وفي حال من النعم المتتابعة والرغد في العيش والعافية في الأبدان لا اختلط الطيب بالخبيث ولم يتميز المؤمن من المنافق ولكن حينما تقع الابتلاءات هنا يتميز الناس يتميز بذلك الاخيار من الاشرار تميز الاقوياء الثابتون في ايمانهم ويقينهم من غيرهم ممن ليس له ايمان راسخ وثابت ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف متزعزع اذا اصابه ادنى ابتلاء سقط وهنا يعلم فائدة وحكمة الابتلاء ولاحظ بشيء من الخوف الخوف من الأعداء الخوف من ألوان المخاوف بشيء من الخوف فهو غير محدد فقد تكون مخاوف الإنسان من العدو قد تكون مخاوفه من أو بسبب آخر أسباب المخاوف كثير فهذا كله من الابتلاء بشيء من الخوف والجوع لو ابتلاهم بالخوف كله لا كان ذلك سببا لهلاكهم ولما استقامت معايشهم فإن الإنسان الذي يمتلئ قلبه من الخوف لا يقر له قرار ولا يهنا بطعام ولا شراب ولا يستطيع ان يعبد ربه وأن يشتغل بذكره وطاعته لكن بشيء من الخوف والجوع لو ابتلاهم بالجوع كله لهلكوا ولكن بشيء من الجوع ونقص من الأموال هذه الخسائر التي تقع في التجارات والمساهمات والأسهم والبورصة وغير ذلك من العقار وغيره هذا كله يدخل في هذا وهو امر لا بد منه كالحر والبرد فكما يقلب الناس لا بد لهم من حر وبرد واعتدال كذلك يقلبون في مثل هذه الابتلاءات فأرباح التجارات والصعود في الأرباح والارتفاع نسب هذه وعلوها لا لا بد له من هبوط في المؤشر تتحرك معه بعض القلوب الضعيفة وهكذا هذه الزروع التي يبذل الناس فيها الأموال يحصل فيها من الآفات لربما نزل البرد وكان سببا لهلاك الثمرة إبان نضجها وقطافها ولربما وقع فيها أنواع أخرى من الآفات التي تضعفها وتقلل ناتجها فكل هذا يبتل الله عز وجل به عباده الدواب البهائم تمرض تموت لا يكون لها نتاج كل هذا من العوارض التي يبتلى الناس بها عن علم وحكمة وقد تكون عقوبة لهم بما كسبت أيديهم ومثل هذه الأشياء التي تصيب الإنسان إن كانت متولده من معصيته فهي عقوبة وما كان متولدا من طاعة فهو تمحيص ابتلاء وما لم يكن متولدا من هذين فينظر إلى حال العبد الغالب عليه الصلاح فيرجى ان يكون هذا من باب الابتلاء أو الغالب عليه الشر والفساد والمعصية والانحراف والعتو على الله فيكون ذلك من العقوبة المعجلة ناتج عن المعصية. سان. عمل معصية فأصيب بسببها بمرض. يتعلق بهذه المعصية. هذه عقوبة معجله يشرب الخمر أو يدخن أو نحو ذلك فأصيب بعله وداء يتعلق بهذا النوع من التعاطي. سرطان في الرئة نسأل الله. أو البلعوم أو الفم. فهذا عقوبة معجلة فيما يبدو قد يحج ويمرض فهذا ابتلاء وتمحيص ورفع للدرجات هذا متولد من الطاعه فإن لم يكن متولدا من هذين نظر إلى حال العبد ما هو الغالب عليه وهكذا قد يحصل للعبد بعض هذه الأشياء ويحصل لآخر أمور أخرى هذا ليس عنده زرع لكن نقص الثمرات حصل لهذا وقد يجد ذلك أو أثر ذلك المجموع في النهاية نقص الثمرات في عام أو في أعوام ثم يكون ذلك سبب الارتفاع الأسعار فيعم ذلك الجميع وهكذا نقص الوان الأموال لو أن هذه البهائم التي يأكل الناس لحومها قلت أو مرضت أو نحو ذلك فإن المعروض منها سيكون قليلا وسترتفع الأسعار في السوق فيطال ذلك الجميع وهكذا أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع هذا خطب به الأمة بمجموعها بما في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يقول قيل إنما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين اتضح لهم الطريق لكن الذي يظهر أن الخطاب لعموم الأمة هو أن ذلك ما يوطن النفوس على الاحتمال والصبر وبشر الصابرين بشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا بشر الصابرين يكون للصابرين من البشرى بقدر ما عندهم من الصبر ويكون لهم من صلوات الله تعالى ورحمته بقدر ما عندهم من الصبر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فبقدر ما يكون عند العبد من الصبر والاحتساب يكون له من الصلوات والرحمة والاهتداء والبشرى هذه الاربعه لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقص بنقصانه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فبشر الصابرين إذن العبرة أيها الأحبة هي بالصبر وليست بشيء آخر والناس تظهر عقولهم في أفراحهم وحال المصائب أفراح والأتراح يظهر ما بهم من الجزع في المصائب والضعف والانهيار هذا الإنسان الذي تراه احيانا قامه ومنطق قد يتحول إلى شيء آخر في حال المصيبة حال من الانكسار والانهيار والضعف والتلاشي وكذلك في حال الأفراح قد يصير الناس إلى حال من الخفه، فيفقدون صوابهم ويتصرفون تصرفات السفهاء في أفراحهم لا سيما النساء يعرف عقل الإنسان ومضج الإنسان من في هذه الأحوال التي يختل فيها توازن البعض فإن الحزن الغالب أو الفرح الغالب قد يختل معه التفكير يتصرف تصرفات لا تليق تعاب عليه لا تصدر من العقلة العبرة بالتماسك بالصبر عندهم مصيبة مات لهم أحد كيف حال هؤلاء الناس من السكينة والطمأنينة والصبر والاحتساب ويعرف أن هؤلاء على خير لكن إذا كانوا في حالة من الجزع والعويل والانهيار وذلك لا يرد لهم سليبا ولا فائتا لو عقلوا وقل مثل ذلك في حال الفرح احيانا تجد نوعا من الارتجاج والاضطراب والخفه، وتجد آخرين في حال الفرح في سكون سكينة ولباس لائق عن النساء ويظهر عليهم البشر والفرح ليسوا بحزن ولكن تظهر عليهم دلائل العقل وأمارات الوقار والسكينة يعني لا يصيبهم خفة لا يفقدون توازنهم هذا يعرف بلباس أهل هذه المناسبة والناس يرمقونهم وينظرون إليهم كيف يلبسون كيف يتصرفون كيف يستقبلون الناس ما الذي يضعونه في هذه المناسبة بعض أحيانا يفعل يتصرف تصرفات لا تصدر عن قلا الحلوى تستورد من بلاد من وراء البحار بقدر كذا وكذا ولربما كان هذا المكان الذي يقام في هذا الاحتفال لربما بمئات الألوف في ليلة واحدة اللباس الذي تلبسه هذه المرأة لربما أيضا بمئات الألوف وقل مثل ذلك في الأثاث والأطباق والطعام الذي يقدم ولربما يفتخرون أنهم يأتون بأمهر الطباخين من بلاد بعيدة في هذه المناسبة وهذا يدل على شيء من البطر والتباهي وقلة العقل. هذه هي المعايير الصحيحة قد لا يقف عند باب الإنسان كثيرون من المعزين وقد لا يأتيه جهاء وقد لا يأتيه لكن ما حاله من الصبر وبشر الصابري ما قال وبشر الذين جاءهم معزون كثير وازدحم الناس عندهم لعزائهم وإنما قال وبشر الصابري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فهذه صفتهم يقول نحن عبيد لله تبارك وتعالى مملوكون له مدبرون بأمره وتصريفه يفعل بنا ما يشاء وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بالموت ثم البعث والحساب أنحو ذلك هذا الموضع الذي نتحدث عنه في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى في صفة هؤلاء الصابرين وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين أعلم. الله أعلم صلى الله عليه وسلم ذكال لديكم سؤال لا إله إلا الله نعم. وبشر الصابر لا عذا هي بالدرجة الأولى يتوجه إلى من كان ذلك عقوبة لهم لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى والسياق في هذا لكن يبقى أيضا أن من وقع له ذلك على سبيل التمحيص ويصعب أن يميز بين هذا لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعرف عن كثير قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك مثل هذا كله يستدعي من العبد المراجعة توبة استغفار والانطراح بين يدي الله تضرع إليه ولو كان محسنا فإنه يزداد إحسانا ويستدرك ويقترب من ربه أكثر فإن هذه البلايا هي منح لو عقل فيكون في حال من القرب من الله تبارك وتعالى يصير معها إلى مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى لكن إذا بقي في العافية غفل ولو كان صالحا تحصل له غفلة والناس مراتبت الصلاح لكنه يقترب من ربه أكثر إذا ابتلي فيكثر من الضراعة والطاعة والصدقة والإخبات والتذلل والدعاء الله أعلم السلام عليكم